صوت العرب من القاهرة يرفع ستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مصرح الشباب مصرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري هندسة الهواء الله محمود مسرح الشباب الإخراج أماني أحمد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مصرح الشباب يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الفنان السعودي المعروف سلطان الخماش عضو فرقة مسرح الطائف مرحب بيك أستاذ سلطان أهلاً وسهلا بحضر منور مصر وسعدي بوجودك بحضرك معنا في حلقة يخليك. مسرح الشباب أبنا يخليك سعيد جداً معنا أيضاً الدكتور محمود سعيد النقد الفني المعروف أهلاً بيك أهلاً سهلاً بحضر أهلاً بك دكتور محمود يعني بلا شك عندنا النهاردة مضاعك كتير جدا في مجال المسرح نتكلم عن أكيد مهرجان المسرح القومي نتكلم عن فرقة الطائف المسرحية اللي لنا يعني باع طويل مع أعضائها ولليها نشاط كبير جدا في المملكة العربية السعودية من خلال تبنيها المجموعة من الأعمال الرائعة سواء على المستوى الإنتاج في مجال الكتابة أو الإخراج المسرحي أو مختلف في المسرح أيضاً نحن عن الدكتور محمود اسمحلي في البداية أننا هنيك عن إصدارك المسرح في الشرقية هذا المسرح هذا الكتاب الذي صدر عن وزارة الثقافة مبروك أولاً شكراً شكراً طبعا الفنان سلطان خماش عضو وفرقة مسرح الطائف والطائف معروفة بأنها عاصمة المسرح السعودي فرقة الطائف لها العديد من الأعمال الفنية لكن الملخص أن فرقة الطائف الآن تضم مجموعة كبيرة جدا من شباب المسرحيين السعوديين عايزين نتعرف على الأهم الأسماء والله بالنسبة لفرجة مسرح الطائف يعني جاعدة تنتج شباب جديد ناشئين و... وأسماء جديدة إن شاء الله راح تكون في الساحة لها لها ثقلها بإذن الله. مم. فمن ضمن الأسماء ذي فيه عندنا عبد الرحمن المالكي ما شاء الله يعني ممثل ممتاز واشتغل إخراج برضه في في أحد الدورات في بدر الغامدي في عبد الله دواري يعني أسماء شباب وفي جدد يعني للساحة وإن شاء الله نقول إنه يكونوا يعني مستقبلهم باهر بإذن الله. إن شاء الله يعني هم حصدوا جوائز كثيرة في عدة مهرجانات أكيد وبنوجه تحية للفنان سامي زهراني رئيس فرقة الطاف. أكيد. طبعا. استاذ سامي يعني رئيس الفرقة ومهتم جدا بموضوع النشء. وإنه يشتغل عليهم كويس بيه. تمام جميل. يمكن أستاذ سلطان فرقة الطائف في المسرحية هي انعكاس للفرق المسرحية المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية لها نفس الظروف ولها نفس النقدر نقول المفردات اللي بتدفعها للأمام أو تعاني منها في مجال إنتاج المسرحي لو تكلمنا عن المسرح الشبابي في المملكة العربية السعودية ودور فرقة الطائف في المسرحية في ترسيخ هذا الإنتاج أو هذا الإبداع المسرحي من خلال تواجد الشباب من خلال دعم الشباب من خلال الورش المسرحية اللي بتقدم للشباب لأن أنا أعرف ان الشعب السعودي عنده عشق لفن المسرح ويمكن ظروف كثيرة منعته بأنه يواصل أو ما يعني لظروف معينة لكن مع الانفتاح الحديث ومع إنشاء هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أعتقد أن الفنون بشكل عام والمسرح على وجه الخصوص سيكون له دور مهمة جدا في الانطلاق في المملكة العربية السعودية فعلا هذا كلام سليم وفيه طفرة مسرحية قادمة بإذن الله هذا ما اللي قاعدين نشوفه يعني <تصفيق> مع الرؤية بإذن الله ولكن ينقصها دائما الدعم المادي الدعم المادي يعني على استحياء دائما فنقول إن شاء الله أنه القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. دكتور محمود سعيد مصر بتحتضن الآن مهرجان من أهم المهرجانات وهو مهرجان القومي للمسرح المصري مجموعة كبيرة جدا من العروض 70 عرض مشارك في هذا المهرجان ويمكن إحنا أحد إحدى الفرق مشاركة طبعا. داخل هذا المهرجان فرقة مسرح كلية جامعة عين شمس هندسة عين شمس حضرتك حضرت حفل الافتتاح وكان حفل مبهر بكل معنى الكلمة عايزين نتعرف عن أهمية المهرجان وجود داخل جمهورية مصر العراوي بداية مهرجان القومي للمسرح المصري لو عدنا للعنوان كلمة مهرجان قومي أي هو مهرجان لكل فئات وطبقات الشعب المهرجان يضم أكثر من 73 عرض مسرحي مصرح مدرسي مصرح جامعي مصرح محترف مصرح الشباب مصرح الطفل مصرح زوال العاقة أكثر من نوع مسرحي حتى هذه الدورة قد قسمت ال ال المتسابق إلى ثلاث مسابقات إلى ثلاث أجزاء المسرح مم. المحترف مسرح مم. الشباب ومسرح الطفل يمكن كانت وجهة نظر رئيس المهرجان الفنان القدير أحمد العزيز إنه يتيح التنافس مم. القوي أو الشريف يكون في كل شرائح متساوية آه بالضبط ودبيات الحقوق لأصحابها, لأصحابها آه. وقد نرى النتائج إحنا لم نسبق لا لا نسبق اللي نت طبعا نجاح ال المهرجان يمكن أبرز لقطات المهرجان في التكريم تكريم الفنان شيء جميل أن تكرم أكثر من 18 فنان وتكرمهم بكتب كتب عن آه آه الفنان الحميد. نفسه عن مسيرة حياته آه. عن أبرز إبداعاته الحقيقة كان في مد أفعال واسع جدا التكريم للفنان توفيق عبد الحميد طبعاً. تحديدا يعني خبر أسعد كل المسرحيين ليس في مصر فقط ولكن في كل الدول العربية توفيق عبد الحميد الفنان الجميل قدير. الفنان الأستاذ مم. القدير أنا شاهدته في المسرح من ستتسانيات أكثر من عرض وفي في بداية الألفينية طبعا يمكن تطبيق عبد الحميد حالة خاصة إنه كثيرا ما يعني هو برغبته يبتعد عن الأضواء عندما يرى أن الوسط غير ملائم. لظهوره يبتعد وابتعد لسنوات لكن هو كمبدع كفنان قدير فنان من نقاط فنان تقيل على خشبة المسرح مثل من السبعين وهو والسبعينيات وهو تفق عقيم عبد الحميد له نتاجه رجل في القلعة شخصية محمد علي يعني أعطى للمسرح ذخم يمكن أنا شاهدت عيون هذا الرجل وهو يبكي أثناء التكريم مم. كان مكاء يمكن العالم العربي كله مم. شاهد دموع هذا هز... وده بيخلينا أسأل سؤال دكتور محمود إني من المهم جدا إن احنا نكرم الفنان في حياته مش شرط يأتي التكريم بعد وفاته لأن بالفعل عندما يجد الإنسان تكريم له على مسيرة الفني أو او في أي مسيرة سواء مسيرة علمية أو مسيرة فنية أو في أي اتجاه أعتقد إن ده بيعطي أولا له دفعة ل بذل المزيد من الجهد ويعطي أيضا حماس لل, لل... لل... هم بيسيروا على ذربهم انهم يستمروا حماس للآخر بيشعر كده. إن أنا نتاجي شغل مجهود دوت حسوني يقرب حتى إن كان مجرد يعني هو تكريم مش في مش بشكل بقدر في معناه أنا انا أنا الآخر آه, هي آه هي دوري بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة لكن لابد أن يأتي دوري طالما إنه تكريم متاح ومباح ويمكن هنا التكريم على قوته استاذ يوسف الجندي على الحجار محسن توفيق فرول فشاوي سوسن بدر يوسف شعبان هلا فاخر أسماء محمد نجم توفيق عبد الحميد سيد حافظ عاصم البدري محسن محسن صلحى أكتر من اسم عشان احلمي من اسم تم تكريمه وتم عمل كتاب توثيقي مهم له لكن اعيد وبكل صراحة كناقد فني إهمال فناني الاقاليم مدرسة الاقاليم تخرج 80% من فناني مصر لم يتم تكريم شخص من فناني الاقاليم لم ي فيش حتى لجاء ممكن محافظه الشرقيه تحديدا محافظة فيها يعني فيها <تصفيق> يمكن رحل عن عالمنا منذ شهور فقط الفنان المسرحي الشرقاوي القدير على اوحدان <تصفيق> فنان مسرحي منذ الستينات وشهدت له جميعنا رأينا في التسعينات عندما شاهدت لها أنا شفت بعيني هنا طالب في الجامعة عندما ذكرت له سميحة أيوب جملة قالت له اذهب للقاهرة مكانك مش في القليل مكانك تبدأ يعني أقصد المحافظات في موجودة وهي هتفرخ للقاهرة والنقطة مهمة رغم وجود مهرجان خاص بمسرح الأقاليم واللي هو يعني بيرعى المسرح في الأقاليم ولكن هيكلم أيضا عن مهرجان المسرح القومي من خلال هذا الاتصال التليفوني مع الأستاذ مجدي محفوظ الكاتب والمخرج المسرحي أستاذ مجدي أهلا ومرحبا بك أهلا بك أهلا بك سعداء موجود حضرتك ومعانا مشرفنا في الاستوديو الساس سلطان الخماش عضو فرقة مسرح الطائف ودكتور محمود سعيد النقد الفني. أهلا وسهلا وسهلا وسهلا تحياتي للجميع. الساس معي محفوظ حضرتك في زيارة لمصر وكان كان حضور مميز جدا داخل المهرجان مهرجان القومين المسرح المصري من خلال مجموعة من الأعمال التي قدمت والمسرحيات لو تفضلنا من حضرتك إطلالة على هذا المهرجان. والله أنا متابع يمكن المهرجان على أربع دورات سابقة مم. يعني دائما أنا أحب أحضر المهرجان القومي لأنه هو بيكون يعني بمشابه تجسيد على الحركة المسرحية في مصر على مدار السنة فالمهرجان القومي من المهرجانات اللي هي المتميزة ودايما بنحب نحضر بحيث إن إحنا نشوف حاجات كتير في سواء عروض مفرحية مقدمة من الأقليم أو عروض من الفني أو مقصورة يكون كم كبير من أستاذ مجدي الفنان الكبير خالد جلال واكتشاف مجموعة كبيرة جدا من المواهب التي شارك بعض من هذه المواهب داخل هذا المهرجان. يبدو أننا فقدنا الاتصال التليفوني مع السيدة مجد محفوظ نحاول مرة أخرى أن نعود الاتصال به لكن اسمحيلي أن أنتقل إلى السيدة سلطان الخماش ويمكن في إطار هذا المهرجان مهرجان المسرح القومي هل يسعى الفنانون السعوديون خاصة في مجال المسرح ورغم أن المملكة تشارك في كافة المهرجانات على مستوى العالم العربي وأيضا خارج العالم العربي هل هناك مهرجان مسرحي يجمع أبناء المملكة لتبادل الخبرات تتبادل التجارب لأن الأمل المملكة الاطراف وكل جزء في المملكة له طبيعة خاصة ومميزة عن الجزء الآخر مع وجود طبعا تشابه العام. والله بالنسبة للمهرجانات المهرجانات موجودة باستمرار. فكان بالنسبة للطائف يعني الحظ منها فكان لدينا مهرجان الجنادريه استمر لمدة سنوات. وكان في سوق عكاظ أيضاً كان في كان سوق عكاظ عملناها يعني. المهرجان سنة واحدة فقط. انتقل بعد لكن اله. نرجع الم الدعم هي المستمر الدعم استمرت المهرجانات استمر التبادل الثقافات والأفكار فنقول إن شاء الله أن القادم أجمل وأنه راح يكون بإذن الله في مهرجانات مستقبلية. و... بإذن الله. يعني وفي يمكن مسرح الطائف مسرح الدمام مسرح الإحساس. حديث عن مص المس... المس... عن عن مهرجان يجمع كل هذه المسارح في ااا آه... حلمه طبعاً مهم آه. اسمح لي ااا سلطان أن أعود إلى سوز مجدي محفوظ سوز مجدي أنت أشتت بعروض تمثل الأقاليم في هذه الدورة وفي الدورات السابقة من مهرجان المسرح القومي ولكن الدكتور محمود سعد يعني ينتقد نقد في محله وهو يعني رغم أننا اثنين على التكريم الذي طال العديد من المبدعين. في مجال المسرح إلا أنه تجاهل المبدعين من الأقاليم والله هو المفروض أن أني مهرجان المسرح القومي يعني لابد أن تكون التكريمات خاصة بالمسرحيين فقط وأنا أتكد على حكات المسرحيين دي من جميع الحق الجمهورية لأن هو يعتبر المنازل الوحيد للمسرحيين لتقديم تكريم ليهم تكريم مستحق للناس اللي قدموا اعمال مسرحية او شاعدوا او جهدوا في الحراك المسرحي على مستوى الاقاليم او على مستوى القاهرة لكن المشكلة اني كل حاجة تتم او توجه الى العاصمة وهذا طبعا خطف كبير رغم ان في يعني عايز اقول ابداعات في الاقاليم يعني حتى العروض المسرحية تقدم في القاهرة ليه مثلا انا المهرجان القومي تاني مشاركش عروض اللي هي مشاركة المتميزة اللي تم اختيارها من المهرجان انها تشارك في الاقاليم. حسن يعني, يعني ممكن احنا تحديدا من خلال برنامج مسرح الشباب بتم استضافة مجموعة من الفرق المسرحية من الاقاليم ومنها فرقة الشرقية مسرح الشرقية يعني لديهم انتاج مسرحي غزير. <تصفيق> او هو مسرح مثلا لو مسرح الشرجاي اين مسرح اسوان مم. اين مسرح جينا اين مسرح الوادي الجديد اين مسرح الوادي الجديد اين انا من في, في الدورة يمكن الدالنا هنشوف مشاركة من حلايب مصعيد مصر ايضا في مسرح قوي جدا اه يبقى اذا ان أنا, انا لابد ان يكون هذا المهرجان في مشاركات حتى من الاماكن النائية مم. حتى الناس فكرة عن هذه المناطق لكن لا يكون خاصرا على العاصمة فقط كل ما يميز المهرجان من عروض لابد أن تقدم العروض في نفس التوقيت تقدم عروض مباشرة لها في الأقاليم بحيث أن أنا أعمل تبادل ثقافي أو حركة ثقافية متبادلة ما بين الشماء والجنوب والقاهرة وهي الفكرة الأساسية من هذه المهرجانات أستاذ مجدي أن يكون هناك تلاقح في الفكر والثقافة والإبداع واللي بيمثل كل منطقة طبعا طبع لكنني وبعدين أنا برضو عندي ملاحظة في التكريم مم. يعني لابد أن يكون تكريم خاص بالمسرحيين يعني يكون أصعب من المسرحي لأن هناك مهرجان للسينما موما... ومرآة طبعاً ومهرجان مسرحي يعني يعني المسرحيين لا لا يشكروا مثلاً في كثير من الأماكن أو المهرجانات ولا يتم تكريمهم في مجال آخر يعني لا يتم تكريمهم في مهرجان للسينما مثلا على سبيل المثال. أستاذ مجدي يعني من خلال تواجدك داخل أروقت المهرجان كم مشاركة شباب المسرحيين خاصة ونحن نعلم أن المخرج المعروف خالد جلال يحرص دائما على ضخ مجموعة كبيرة من المواهب الشابة في كافة مجالات المسرح. طبعًا أنا أنا أنا شهدت العرض سينما مصر اللي هو الدفعة الثانية للموؤبين دمو لسال خليج يعني حوالي أكثر من 63 ممثل أنا أو شاب من الشباب المبدعين أنا احترت أن أميز بين هؤلاء الشباب. أمم. تفضل حديث. سألوه. يعني لم أستطيع التمييز من هو الكويس لأنه كلهم كويسين مستوى كلهم متميزين أداء متميز تفاعل مع ال, ال, ال العرب رغم النوم طويل جدا إيه إيه لا تحسي بالملل عرب كويس عرب ممتاز ولما يكون مثلا مركز زي مركز الإبداع يقدم لنا هذه فئة من الشباب إذن مصر بخير أكيد. يعني مصر لما تقدمنا كل دفعة أكيد. يبقى عندي ستين شاب ومؤهلين هم يقودوا الحركة الفنية في مصر ده حاجة كويسة يعني أكيد. فأنا أشكر تجربة بتاع الأستسخال الجلال هذه التجربة الجيدة ومركز الإبداع المتميز اللي هو احنا على فترات من الفين وخمسة يمكن تم إنشاء مركز الافتاح وهو في كل دورة يقدم لنا عدد كبير من الشباب المتميزين في المسرح وفي السينما وفي, وفي الفنون المختلفة يعني سعداء ان احنا تجولنا داخل المهرجان القومي للمسرح المصري من خلال حضرتك وتعرفنا على العروض بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمخرج المسرحي مجدي محبوظ شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا, شكرا. مصرح الشباب معكم حتى الخمسة والنصف وأود مرة أخرى إلى ضيوفنا في الاستوديو الفنان السعودي سلطان الخماش عضو فرقة مسرح الطائف ودكتور محمود سعيد النقد الفني أستاذ سلطان فرقة مسرح الطائف والتي تضم مجموعة كبيرة من شباب المسرحيين تقدم العديد من الأعمال ويمكن في دوتو شهير جمع بين الكاتب فهد ردة الحارثي عرب المسرح السعودي والفنان سامي الزهراني هل هناك جديد لمسرح الطائف الآن؟ في مسرحية عرضت قريبا وكان لها كافي. أول عرض هي مسرحية كافي م -م. وهي فعلا دوت بين الأستاذ عراب المسرح السعودي الأستاذ فهد والأستاذ سامي الزهراني بإذن الله لا راح يكون لها عروض ثانية وكان مشارك فيها عدد كبير من شباب المسرح وكان مشارك فيها مجموعة من م -م. الشباب الجدد يعني م -م. اللي قدموا شيء جميل بصراحة. <تصفيق> <تصفيق> طيب أستاذ سلطان زي ما تكلمنا عن طموح المسرحيين في أن تكون هناك حركة مسرحية جادة في المملكة العربية السعودية وهي موجودة بالفعل ولكن الظروف اللي حضرتك بتقول المادية اللي بتعوق الوصول لطموحكم <تصفيق> لكن كلمنا عن الجمهور السعودي وأقبالوا على المسرح من خلال هذه العروض الشابية وخصوصا المسرح النسائي أصبح له تواجد على الساحة السعودية وده أعتقد أنه يعطي ترغيب أكثر وأكثر من المواطن السعودي يقبل على مشاهدة عرض بيجسد حياته لان زي ما بنتكلم ونقول دايما ان الفن هو انعكاس للمجتمع اللي بنعيشه بالنسبة للجمهور الجمهور موجود يعني والحضور ما شاء الله قوي ووجود وجود المرأة في المسرح السعودي يعني المرأة موجودة من السبعينات م -م. أعتقد إنها. لكن كان, في بسيط. كان بشكل يعني جانبى م -م. على استحياء يعني. على استحياء م -م. نعم. م -م. وفى الفترة الجاية إن شاء الله إنه مع ال الأعمال اللي جاية والنازلة. يعني راح يظهر فنانات جدد وراح يكون في شغل جديد مسرحي. طاقن ذا يقلو دور في انتشار الحركة المسرحية واقبل الجمهور أيضا لا على. لا لأنه في في فنانات دراما في لكن المسرح يعني. ضعيفين بس الشباب في شباب كتير سواء من الجنسين في السعودية مقبل على الحركة المسرحية. وعنده رغبة يمكن ان هم بيتكاتفوا مع بعض زي ما يا غاده المجتمع بفرق شبابيه كتيرة بيصرفوا من جيبهم على انهم يعملوا عرض مسرحي أكيد. أكيد. بدون النظر الى أه... المكاسب يعني الماديه <تصفيق> انا سعيدة ف... جدا ان احد يعني احد الشخص احدى الشخصيات من المملكة العربية السعودية كان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بيقول ان هو ذهب الى حضور عرض مسرحي فوجد ان العدد مكتمل ولم مم. يستطع أن يتمكن من الحضور وكان سعيد جدا أنه تاني يوم لأ مكان فده بيدل على أن فعلا الأقبال يقبل شديد جدا على حضور المسرح فكيف يتم استغلال الأقبال الجمهور من أجل نجاح العمل المسرحي؟ فعلا هو الإقبال في بداياته يعني أقدر أقول أنه في, في ثقافة مسرح في مم. ثقافة مسرح بادية باد باد تطلع يعني مم. على السطح وبشكل كبير يعني مم. وبالنسبة للعروض احنا بالنسبة للعروض في مسرح الطايف أو فرقة مسرح الطايف أو على مسرح جمعية الثقافة والفنون اللي هو مسرح الاستاذ فهد رده العروض مجانية طبعا العروض مجانية ويكون في إقبال كبير من الجنسين سواء رجال والعائلات ويكون في يعني وده مهم جدا. ده, ده إن... بيمثل الثقافة اللي حضرك بت... بت... بتتكلم عنها ثقافة المسرح لدى المواطن العادي يعني. نعم. أكيد. تمام. تمام. دكتور محمود سعيد يعني خلينا نقشك في كتابك أو يعني نلقي الضوء أو نسلط الضوء على بعض العناوين اللي بالفعل لفت انتباهي وهي بالفعل لغاية في الأهمية ويمكن من من ضمنها. وأنت يعني بحكم الانتماء للأقاليم مسرح الأقاليم ما بين السلب والإيجاب ده أحد العناوين الوردة في كتابك المسرح في الشرقية وهذا الكتاب الذي صدر عن وزارة الثقافة المصرية دراسة في النص المسرحي. كلمنا عن مسرح الأقاليم ما بين السلب والإيجاب. إيه إيجابياته وإيه سلبياته إيه الطموح الموجود عند شباب مسرح الأقاليم وإيه السلبيات اللي بتعقم عن تحقيق أهدافهم. بداية قبل نتكلم عن, عن السلجات أو الإيجابيات مصح الأقليم يمكن بالنسبة للكتابي مصح في الشرقية موجود تقريباً منذ أكثر من قرن من م الزمن. الزمان أنت كنت عدو لجنة التحكيم قريباً في مهرجان من مهرجانات الشققية أقار مرة في الشققية لأنا أقصد منذ أيام أه،, آه وهو حكمت في أكثر من الأقلية والدكتور محمود سعيد على فكرة أنه شاط على المستوى العربي يتابع في يعني كافة المهرجانات وهو وتواجد مهم وكبير مشارف بالصراحة بنسعد بداية جميع بالنسبة للقليل، يمكن أنا في سلبية وهي ميسا ننطلق من السلبية نفس الميزة هي ان الشاب بيعشق المسرح بيقدم على هذا المسرح كنوع من الميزة لكن في داخلها السلبية وهي انه لا يساقل نفسه فيظل في منطقته هو عشان كان نعترف الاقليم ماديا ضعيف يعني مقابل المادي تقريبا ضعيف جدا بالنسبة للموسل او الكاتب او المخرج ويمكن الصرف او الماديات دي بتخلي نهوم كتير جدا تبطل بسرعة الزواج يبطل مه يختفي لانه ما بيقدرش يكمل المسيره لانه عايز يعيش حياته اه عنده فلقيش. عنده اعباء حياتية اه اه انا بش... لكن لكن دكتور محمود عايزين نعترف ان ه... هذه ال... او زي ما حضرتك قلت ان السلبيه ممكن تتحول لايجابيه ان ظهرت اشكال مسرحيه لا تكلف المسرحيين زي مسرح الشارع مثلا يعني اه ومس... ومس... ومس... بدأوا يعملوا عروض في الشارع مش محتاج لا خشبه ولا سينوغرافيا ولا اضاءه يعني ايه نقدر نقول في بعض السلبيات قدر المسرحية من خلال عشقهم مصرح إنه يحولوها الإيجابيات ومصرح الجرن تحديدا يمكن ارتبط بالأقليم أكثر من ارتبطه بأدر مصر تقريبا بالتراحل هانا عبد الفتاح هي التقربة وعبد العز مخيون كان هو من أول من عملها سنة ستين في بلدته في المنوفية القضية مش قضية انه يستطيع او لا يستطيع بقدر ما هي الممثل ده انسان. مزار. له احتياجاته له احتياجاته. مزار. فالحتياجات دي ويعني انا اعمل مثلا دور ثلاث شهور عشان ياخد مثلا خمسهم جنيه. بس بيكون على فتح دكتور هغلب الفرق العربية اعضاء الفرقة لهم عمل اخر يمكن استاذ سلطان خماشي يعني ممكن يقول لنا إن أنا يعني عندما شاهدت عدة فرق عربية في مهرجانات عربية بيكون مدرس وفنين. يعني. هو بيمارس العمل الفني ولكن له وظيفة مهندس أو مدرس أو قد صاحب السلطان قد لا يتحقل الارتباط الفني هذه روح يعني هو بيقدم استقالة فيما بعد لكن في كتير منهم بيجمع ما بين الوظيفة بيستمر والفن بيستمر مم. فيها يعني يعني يمكن في الكتاب أن أشرت يمكن قلت دراسة في النص أشرت لثلاث كتاب مهمين جدا في الشرعية بداية يوسف طبعا إدريس. يوسف إدريس طبعا المحافظ الشقيق قرأ البيروم مركز فخوس بإبداعه اللي انطلق آه آه خارج الإطار الـ الـ الـ يمكن حدثت مساحية الفرفير تحديداً يوسف إدريس آه. طبعاً دمات. تكلمت عنها مم. مم. آه ولكن في كتاب في أحمد سامي خاطر مم. وفيه محمود كحيلة مم. وهم أيضًا فازوا بجوائز على مستوى العالم العربي في الإمارات لعرب المسرع وفي السعودية ومسلت أعمالهم ككتاب للمسرح في أكثر من 20 دولة آه آه بجانب مصر فده نموذج من الاقاليم ونموذج بس لل... ل... ل... احنا ما زلنا نقول انه كاتب شاب كاتب شاب كاتب شاب ازاي ودخل في الخمسينيات 50 في محمد سيد عمار وهو كاتب شاب ايضا وحصل بمجموعه كبيرة جدا من الجوائز من خارج مصر وداخل مصر اكيد طبعا مم. في اعتاب كتير احنا بس بنعيب ان احنا هذا الكاتب الشاب هذا الكاتب الشاب،, الشاب وهو قد شبا شعره واخترق الخمسينيات مم. طب اين ياتي بالفرص اين يخص فرصته يعني هنكون خل... منصفين وارجع تاني اقول ان انا اتكرم 20 فنان ولا فنان في الإقليم ولا م. فنان في لجنة التحكيم ولا م. فنان منهم بلجنة هدوات م. ولا فنان فن أنا بمناسبة بكتب في الناشرة يمكن آه. أنا كناقد فني مختلف آه بكتب في الناشرة لكن فنننا قليل أنا م. برضو نعود أنا يمكن بتكلم عشان همي أنا كمصري وكناقض ك... ك... ك... فني همي أن تكون الصورة ممثلة وما نتحدث عنه بالنسبة للشرقية وفي المنوفية في اليوم في الصعيد كما تحدث المجد محفوظ الودي جديد, الودي جديد. الو... فهي النمازج كثيرة الكتاب يمكن هعمل حفلة, حفلة توقيع له في شهر نوفمبر بالتناوب مع وزارة الثقافة لأنه وهي تجربة نشر إقليمي وأنا يمكن بـ أحيي جز الشعر الأمين عام النشر في محافظة الشرقية وأحمد سامي خاطر إن هم مهدوا لنا هذه الفرصة للنشر مم. الإقليمي ويمكن إحنا دكتور محمود بنعوض هذا للتجاهل الإقليمي من خلال برنامج مصرح الشباب بأنه منصة لكل المصرحين الشباب من كل أرجاء يعني كان معانا ناس من الوادي الجديد من أسوان، من المنيا من إسكندرية، من, من الشرقية، من كافة محافظات الجمهورية لأن مسرح الشباب هو منصة لكل شباب ليس فقط مصر ولكن العرب يؤكد عليه المنصة الموضوعية الجميلة منص الصوت العرب وهي تبرز أصوات قد لا يجد سخرة إعلامية تحبذ منها أنتم بالفعل تبرزوا دور بالفعل دور مهم جدا في العالم نشكرك بننتقل بالحوار الآن إلى النقد المسرحي أحمد خميس وكان له ندوة مهمة جدا داخل المهرجان هيكلمنا عن محاور الندوة أستاذ أحمد أهلا بك مسافر أنت ممتاز سعداء بوجودك معنا وعايزين نعرف الندوة اللي حضرتك قدمتها داخل المهرجان القومي للمسرح المصري شو فيه احنا, احنا قبل, قبل المهرجان كان في اتفاق مع الدكتور احمد عامر وهو المسؤول عن النجوات الفنادي في المهرجان على ان احنا عندنا مجموعة من الموضوعات المهمة الخاصة برهن المسرح المصري واللي بناء عليه تم تحديد مجموعة من المحاور اللي فيها ناقش مثلا فكرة الانتاج الجديد في كل مناحي الانتاج في ال الوسط المسرح المصري واللي بي احنا عندنا انتاجات وفرق جديدة في اه اه فرق مثلا زي فرق البيت الفني للمسرح هنقول ايه, ال ايه, ال ايه المعنى من تقديمها ايه المعنى من وجودها الى جانب ان احنا هنتكلم عن ما حدثها جديدا في استخفال جماهيرية في البيت الفني الفرول الشعبية جديد النساء المفتقلة يبقى بنمر على القضايا والمشاكل الراهنة وفي نفس الوقت بنتكلم عن لجمعات الموجودة السماء جميل جدا احنا معنا في الستوديو الآن الفنان المسرحي السعودي سلطان الخماش ومعانا كمان دكتور محمود سعيد النقد الفني وبنسألهم اذا كنتوا تحبوا توجهوا اي سؤال للأستاذ احمد خميس أستاذنا الجميل الناقد الفني الجميل أستاذ خميس كنت بنور في الندوة لكن هو سؤالي لما يمكن هذه الندوة في هذا المهرجان ليه؟ يعني نتمنى أن الندوة نشوفها مطبوعة في كتاب كي يستفيد منها أكبر قدر من النقاط أو البحثين. شوف نشوفها دكتور, دكتور محمود مساء خير يا اه الحقيقة عايزة اقول لحضرتك ان انت بتشاور على مسألة مهمة جدا واحنا كنا اتكلمنا فيها في بداية الندوة انا كنت عرفتها في بداية الندوة ان احنا تعودنا السنين اللي فاتت انه الباحث او النخض المشارك في الندوة يشارك في اه اه سيد احمد الوام سيد احمد نحاول, حط نحاول حطة حطة تقريبا في مشكلة في الشبكة ويمكن دي نقطة مهمة جدا لأثارها دكتور محمود وهي طباعة المحاضرات أو الندوات لأن ده بيتم المشاهد. أيضا في عدة مهرجانات أخرى بيتم طباعة الندوات حتى يستفيد منها مجموعة من الباحثين أو المتابعين أو المشاهدين على كل حال حتى يعود لنا النقد المسرحي سيد أحمد خميس مرة أخرى أتوجه لأستاذ سلطان خميس يمكن تحدثنا عن أشكال مسرحية فرضت نفسها من خلال الظروف المحيطة بالمسرح في مصر زي مسرح الجورنو ومسرح الشاطئ وبالنسبة لو تحدثنا مثلا عن فن المونودراما في المملكة العربية السعودية أو في الطائف بشكل عام إيه تواجده وأنت كمسرحي حضرتك كعاشق لفن المسرح وكمعيش له أين يقع مسرح المونودراما في المملكة العربية السعودية المونودراما موجودة وفي الطائف يعني مشكلة ش... مسرحيات كثيرة قاعدين مم. نشتغلها على المونو دراما مم. ف هو نوع من أنواع المسارع بيحتاج قدرات خطف فأنا نحسي كثف كثير فأنا أكثر أكثر كتاباته يعني بحساوة. هي من الدراما وعرضت وخذت جوائز عالمية وعربية كثيرة وما شاء الله تبع وزارة يشتريه كان ملف انجليزي وطبعا نافكت المدارة في الكويت أردت توضيح هذه النقطة فقط لكن عاد إلىنا الناقد المسرح الكابوس زحمة خميس وسازحمة كنا نتحدث عن أهمية طباعة هذه الندوات لكي يستفيد منها النقاد والحضور وعاشق المسرح بمعنى صح هو بالفعل زي ما حضرتك أشرت يا دكتور محمود فكرة تباعت الدراسات النصدية المشاركة في الندوات دي مسألة مهمة جدا حتى للباحثين بتوع المستقبل للباحثين الطلاب أو الباحثين المهتمين بالشأن المسرحي المصري الراهن لكن الحقيقة ما توفر له زي ما قلت من شوية ما توفر للدكتور أحمد عمر السنادي انه يحصل مناشة للقضايا والمحاول الاساسية اللي حصل فيها المستمع المصري هذا العام ولم يتوفر له فكرة آآ دراسات آآ مخضية أو أبحاث للمشاركين في المدوية. يعني كنت أشارك للأجهزة. لان ده في السنوات القادمة لان ده توثيق قلما يتم نحو المناجئة. بزبط دي مسألة مهم. مهمة جدا مم. بس مم. هو زي ما تقول يعني ممكن نقول انه المتاح السنة دي كان كده. المتاح مم. السنة. آآ وبعدين احنا الموضوع الندوة اللي كنا مشاركين بيها الندوة الاولى دي كانت هتبقى صعب قوي عمل فيها آآ دراسات مفضوعة لان الحياة تشعبت على كثير من القضايا لأنه أه بصراحة عامر السنة دي قالوا له أنت عندك أربع ندوات فقط منهم ندوة بتاعة إدارة المهرجان أصبح متواصل لي ثلاث ندوات فقط في ندوة واحدة جمعنا مسرح الثقافة الجماهيرية والبيت الفني للمسرح والفنون الشعبية والمسرح الجامعي والمسرح المدرسي والمسرح الموجه لذوق دراسة نعم. <تصفيق> وكان الحقيقي الحضور كان كسيف جدا. يعني احنا شاهدنا الحضور كان كسيف وشهدت ايضا من ندوة اميرة شوئي. مؤسس مسرح زوي الاحتاجات الخاصة. كانت قاعد. تمام. تمام. ما هو فقط اقول يعني جمعت موضوعات كتيرة يون. وموضوعات اصلا يعني ممكن لو مسرح مسلا مسرح زوي الاحتاجات الخاصة. اه يعني اظن كان هيبقى صعب جدا ان الناس هتوفر فيه دراسات اكاديمية مهمة. ممكن اتوفر فيه دراسات تاريخية. لكن دراستك أدبية رصينة هاي جدا توفير دراستك أدبية رصينة في ده. لكن بمسرح الثقافة الجماهيرية مثلا تكلمنا عن فكرة الخلفة الإنتاج الجديدة تكلمنا عن فكرة المشروعات الجديدة اللي عند الثقافة الجماهيرية زي زي مسرح الشارع المهرجان المخرجة مسرح الأماكن المفتوحة الأستاذ عبدالحسام طرح أيضاً مسائل مهمة جدا عن فكرة إزاي يخلف الإنتاج بمعنى إنه كل عرض مصرحي انما هو مشروع ومن حق كل مشروع يطرح طموه ويطرح ممكن يتقدم فيه طموه الانتاجي ومعنى ان هو في الانتاج ممكن هيدفع كام للانتاج من, من فرقة دي او من العرض ده وفي نفس الوقت هيقدم فالي مكان وجلال عليه يتم من خلال الاندارة توفير هذا المكان وتوفير المجزيات اللازمة للانتاج دي مسألة الحقيقة انا بشوف انه يعني تحرك للامان فيها فكرة انه زي احنا كنا الاول مرتبطين بسقف الانتاج سواء بقى البيوت القصور القوميات النوادي المسرح كان في سقف الانتاج سقف الانتاج بمجالة معينة دلوقتي اصبح المشروع هو اللي بيقود الانتاج بمعنى ان لو في مشروع عنده طموح اعلى من سقف الانتاج الخاصة بالكيها اللي توضح بيها اللي زرها بتاع السقافة الجمهورية بتدعمه وبتكمل المشروع طالما فيه جدية في الطرح يعني إحنا أن إن الندوة يعني كانت في الحقيقة يعني كانت مجموعة من الندوات نشت مجموعة من الموضوعات إلهمة جدًا بنشكر تواجدك معانا النقد المسرحي الساز أحمد خميس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا الساز سلطان لم يتبقى منا الكثير من الوقت ولكن يعني نستغل هذه الدقائق القليلة في طموح أحد عضاء فرقة مسرح الطائف بالنسبة لمسرح الطائف عمومًا والملكة يعني بشكل عام في مجال المسرح في مجال الشباب دور الشباب إبراز مواهبهم وخصوصاً إحنا بنلتقي مع عدد كبير جدا من الشباب العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص إيه طموحاتك المستقبلية لفرقة مسرح الطائف والمسرح السعودي بشكل عام؟ الله يتمنى أنه يكون مسرح الطائف جانب من, من موضوع الدعم لأنه عندنا ما شاء الله عندنا موضوع الكتابة موجود عندنا موضوع كل مفردات العمل المسرحي والفنانين النشأ الموجود يعني ما شاء الله كلهم نجوم ما بنقول نشأ هما خلق نجوم مه. فما ينقصنا بإذن الله الدعم لو مه. يكون فيه جانب من الدعم لا يشتغلنا يعني شغل نتمنى مع وجود هيئة الترفية أعتقد أنه سيكون اهتمام منه. بكل أمواع الفنون مه. دكتور محمود سعيد يعني اعتقد أن بعد تبني وزارة الثقافة لهذا الإصدار اللي هو المسرح في الشرقية، لديك العديد من الطموحات في مجال الكتابة في المسرح والنقد أيضاً. إن شاء الله في يمكن كتاب الحالي أشتغل فيه بعنوان تحولات النص المسرحي الخليجي من كل دولة خليجية أربع كتاب ذكور وكاتبة أنثى. وإن شاء الله العمل سيخرج قريباً خلال أقل من شهر بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. كل توفيق والشكر لأستاذ سلطان الخماش عضو فرقة مسرح الطائف شرفتنا النهاردة وسعدنا بوجود حضرتك. الله, الله يخليك. شكرا جزيلا أيضا للدكتور محمود سعيد الناقد الفني. شكرا جزيلا الدكتور محمود. إحنا نفلم. إلى هنا يا رفاق ووصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنا معكم من أمام الميكروفون غذا كمال ووائل الدمنهوري على هندسة الهواء عبد الله محمود والإخراج أماني أحمد.